بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سقاف كذلك يوحين إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن نَّاصِرٍ استجيبوا لربكم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من الجئ يومئذ وما لكم من نكير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 أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أرحينا إليك روحا من أمرنا